ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا وسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعلهم الله بطرفين فلا يؤمنون إلا قليلا يا أئوت الكتاب آمن بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوjoها من قبل أن وجوها فنردها على لبارها أو نلعلهم كما لعلنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا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 فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نطيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين, كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا